ربنا يتقبل منا ومنكم يا شباب تعالوا بقى اعرفكم على اخوانكم اللي بيصلوا معنا وبعد كده نكمل الصهرة عندي في البيت اهلا يا جماعة والله البيت منور بوجودكم تشربوا ايه الاول ولا اقول لكم استنوا الحج والدتي عاملة مشروب رائع وامتلق كمان تفضلوا طيب نكمل بقى كلامنا ودلوقت يا شباب بعد ما عرفنا معنى السلافية في حد عنده سؤال تاني لا لا لا يا حبيبي منهج السلافية ده مش من صنع بشر ولو مش قادر تفهم دي خالص ممكن تعتبر ان مؤسس المنهج السلافي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو اللي حط الاسس اللي المفروض يمشي عليها كل مسلم في فهم الكتاب والسنة طبعا يا محمد دي مفاش اختيارات السلفية دي منهج الاسلام ولو سبت الاسلام هتكون ايه بقى وهتروح فين يعني ده امر من الله ورسوله وينفعش نتبه حد تاني والسلفية عمرها ما كانت حكرة على طائفة معينة من الناس كمان هي مش جماعة من دخلها كان منها ومن فارقها فليس منها لا هي منهج الاسلام الصحيح آه سؤال جميل ربنا يعزك يا محمود المقصود بالسنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها عليكم بسنتي ومقصود بها كمان سنة الخلفاء الأربعة لقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أما المقصود بالجماعة أي الجماعة المؤمنة الأولى جماعة الصحابة وكذلك جماعة السلف الصالحين وجماعة من تبع هؤلاء بإحسان إلى يوم الدين واسمع إلى قول, اسمع. <تصفيق> واسمع إلى قول الإمام بن القيم رحمه الله ان سألوك عن شيخك <تصفيق> واسمع إلى قول الإمام بن القيم رحمه الله إن سألوك عن شيخك فكل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين خلاص؟ فهمت يا شباب الفرق بين السنة والجماعة؟ طيب يا محمود في حفظ الله يا طيب يا محمود في حفظ الله وبأخلي الولدة تدعيلنا طريقة ثانية طيب يا محمود في حفظ الله وبأخلي الولدة تدعيلنا ما تنساش احنا لسه ما كملناش كلامنا